قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون وَلَا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما لكم دينكم ولي دينكم